بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وذر الظاهر الاسم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا ت وَمِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمْ طوهم انكم لمشركون او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما من مثله في الظلمات ليس بخارج منها 117. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون 118. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأمورها أنفسهم وما يشعرون، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤمن مثل ما أتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته.